ألم يأتكم نبء الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمد والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسولهم بالبينات فردوا فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا اننا لكم تبع فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء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 وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ وَفُورُ الرَّحِيمِ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زِرَاعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ